لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمه شَيْئًا إِلَّا أَنْ يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم أَلَّا يقيم ما حدود الله فلا جناح فِي مَفْتَدَتْ افتدت به